Bismillahirrahmanirrahim. Et aamur Allahi fela tastajiluuh Subhanahu wa ta'ala arma yushirikoon Yunazilu almalaiikata bi roochi min amrihi Ala min yashau min arbaadih an أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم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 رَبكُمْ لََأُوفُ وَحيم وَالْخَنَ وَنْ بِغَلَ وَحَميرَ للتَركَبُهَا وَزينَ وَيَخُلكُ مَا لا تَعلم وَلَ اللهَّ خَص السَّذيل وَمنِنه جَ وَلَ شَ أَلَهدكُ أَجمَعين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 ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل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 وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ مَأْوَى لِلْمُتَّقِينَ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الذين توفاهم الملائكه طيبين يكونون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون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 ديما يعظمون لن بو انهم في الدنيا حسنه ولا اجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون الذين صدقوا على ربهم يتوكلون وما ارسلنا من قبلك الا رجالا إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالصُّبُرِّ وَأَنزَلَ إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ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 او ياخذهم على تخوف فان ان ربكم لرؤوف رحيم اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفنى ظلاله عن اليمين والسماء سجد للله وهم داخلون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 قَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنَّ كَثِيرًا يَفْرَحُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مُظْلِم فَإِلَيْهِ تَجْأُرُونَ ثُمَّ إِذَا كَسَفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا شَرِيفٌ مِنْكُمْ لِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجَعَونَ لِمَا لَا يَعَمونَ نَصبًا مَِّا رَزَقُناَاهُ تَو اللهَّهِ لَ تُسْأََل عََّ كُن تُ تَفْتَرُون وَيجَعَونَ للِللهِبَنَاتِ سُ بَخَلَهُ وَلَهَُّا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 لا جَرنَ أَنَّ لَهَُّ رَأَهُم مُفْرَطُون دَو اللهَّ لَ قَدَ أَْرسَلَّ إِلَمَ مِ مِن قَبلِكَ فَزَييَنَ لَهُ الشَّيقَاوا عَما لَهُم الشيطان أعمالهم فَهُوَ وَلِيهُم اليَومَ وَلَهُم عَذَاب أَلم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 ذلِكَ لآيَةٌ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ صَلْصَالٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا لَّبَنًا خَالِصًا سَائغًا وَلَن نَّرَىٰ تَنفِيلَ وَالْأَعْنَابَ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ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 أَمَّنَ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادٍّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِنْدَ اللَّهِ إِلَّا يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أن وَجَعَلَ لَكُمْ أَزْوَاجًا وَأَجْعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَارْزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَعْثِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رزقاً من سَموَاتِ وَالأَبْضِ شَيْئَو وَلَا يَستَطعُون فَلَا تَبْْرِبُون اللهِ أَمْثَ إِ اللََّا يَعمُ وَآاتُم لا تَعلمُون صب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حَسَدًا فَهُوَ فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستعون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون مَا ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا وَجَلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ سَيِّئٍ وَهُوَ كَنُّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِي هل ۚ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صراط وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحٍ فِي بَصَرِكُمْ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير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 واجعل لكم من جنود الأنعام بيوتا تستخفونها, تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أفافا ومتاعا إلى حين والله اجعل لكم فَلَقَ الظُّلَمَ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ لِتَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تقيكم بأسكم كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَخْرَهَهُمُ الْكَافِرُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ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 أُولَئِكَ الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَالْقَوْ إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وَلَا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كثيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كاللاتي نقضت غزلها من بعد قوه ان كفن تتخذون ايمنكم تتخذون ايمنكم دخلا بينكم ان تكونوا امه هي اربا من امه انما يدلكم الله بي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 وَلَا تُسْأَلُ عَمَّا كُنْتَ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَظُنُّونَ بِذُنُوبِكُمْ غَفُورًا ۚ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُغْفَرَ لَكُمْ مَا وَلَا تَسْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقَ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاكِثٌ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً أَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرجيم.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 فَذاَا بَدتَّمَا آيَةًَ مَّ كََ آيَةِ وَلَّهُ أَعلممُ بِمَا يُونَسْتِ قَاُوا إِماَا أَن تَ مُْتَبْ بلَْأَكْتَرُهُم لاَا يعلممون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 سَارُوا حَبِلَ الْخُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنْ اللَّهِ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنْ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي القوم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 لَِّذ نَهَا جَروا مِن دَعَدِمَا فُوتِنُثُمَّ جَهَدُ وَصَدَروا ثمُمَّ جَهَدُ وَصَبَروا ثم إِ رَبًّاكَ مِن دَعَِهَا لَ وَفُور فتأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون فَضرَدَ اللهَّهُ مَثَلَ قَريةً كَة آمِنةً مطُمَئتَ يأتيهَا رزكُها يَأتيهَا رزكُهاَا رَوَدًا مِن كلُّ مَكان فَكَثََت ب بأنن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 وَلَ الذيينَهَادُ حَر وَن مَا قَصَصنا عَلَيْكَ مِن قَبَن وَمَا ظَلَمناَاهُمْ وَمَا ظَلَمنهُم وَلَكِ كَانوا أَفُسَهُْ يَِظْلِمون ثَُّ إِ رَبَّكَ لَِّذينَ عَمِلُ السّور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 شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم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 انما دعى للسبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك لا يحكم بينهم وان ربك لا يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون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 قَضَيْتُمْ فَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاسْمِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَاسْمِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا